وعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظة ويُرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفّته رسولنا وهم لا يفرقون 117. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 118. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 119. قل من وَالْبَحْرِ تَذَرُّنَهُ تَضَرُّعًا وَخَفِيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخَفِيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ 117. ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 118. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحتكم 111. أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 112. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 113. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى لا يخوض في حديث الغير، وإما ينس أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكراء مع القوم الظالمين.